وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم ما تودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابراً كافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يُنَزِّلُ شَيْءٌ مُعَاثَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ لَقَدْ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَلْقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاهِ الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أهلا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم لدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا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 وَاليُبلَلَ الْمُومِنينَ مِنْهُ بَلا أَن حَسَنَا إِ اللهَّه سَم عَليم ذَلِكُم وَأَن اللهَّم وَهِنُ فَيدًا كَافِرين إِن تَستَفْتِحُ فَقَدجَ أَكُمُ الْ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم قِتَاءُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَوْلٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ان الله شديد العقاب وذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وان بنصره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 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 سَيَطِيرُ لَوْلِين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ عِيدِنَا أَوْ يَعْذِبْنَا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 أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ التَّلَوِيلُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أن الله مولاكم نعما مولا ونعما نصير واعلموا أنما غنبتم من شيء فأن لله خمسة فَأََّ لِلهَّهِ خُمسَهُ وَلِرَّرسُولِ وَلِذٍ قُربَ وَالْيَتَمَا وَالْمَسكين وَبِنِ السَّبِيلِ إِ إن كُنتُم إِنكُ تُمُ أَمَتُم بِاللَّهِ وَمَا وقالنا على عبدنا يوم الخرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكني يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمُ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَثْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْمُورِ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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَقَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَخُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين مِن قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذَلِلكَ بِأَ اللهَّه لَ يَكُمُ غَيرًا نِعمَةَنًا عَمَهَا على قَوْمِ حتىَت يُغَيير مَا بِأَن فُسِهِم وَأَنَّ اللهَّه سَمعٌ عَليم كَدَأِ آلِ فِعون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 لله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم َنْ خَلْفَهُم نلَعَهُم يَذَّكتَرُون وَإَِّ تَخَافًَاَّ مِن قَوْمٍِ خِييانَةً فَن بِذِ لَيْهِمْ علىى سَو إِ اللَّه لَا يُحبّ خَائِنين وَلَا تَحسِبًَا إن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تضرمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدون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 إن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي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 وإن يكن منكم ألف يغنبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيئنا يكون له أسرا حتى يثقن في الأرض يريدونَ عَرَضََّا واللَّهُ يُريديدُ ل خِرَ واللَّهُ عزيزٌ الحَكم لَلا كِتَابُم مِنَ اللهَّهِ سَذَقَ لَ مَسسَّكُم فيِيمَا أَخَطُمْ عَذابُ عظِيم فكُل مَّا غَنِمتُم حَلَلَ واتقوا الله إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا النَّبِي أُقُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَاهِ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك, أولئك بعضهمون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 والالَّذينَ آمَنوا مِنْ بَعْدُ وَهَا جَرُوا وَجَهَدُ مَكُم فَألائِكَ مِنكُمْ وَأُلُلَ الرحامِ بَعْضُهُمُ أَول بِبعَعْضٍ فيِي كِتَابِ الَّ إِ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ إِ